Ah. Uh... تحفيظ ربيع يختال بزهر البستان والزرع قلوب تالقة لتدوق جمال الإيمان در بالخير سماء فيها ذكر كالغيث الهدان يروي الخفاق بروعته ويزيح ظلام الوجدان درسة التحفيظ ربيع يختال بزهر البستان والذرع قلوب تالقة لتدوق جمال الإيمان در بالخير سماء فيها ذكر كالغيث الهدان يرهي الخفاق بروعته ويزيح ظلام الوجد مدرسة بالآي أضاءت شمسا بنعيم الفرقان دفء وهناء وضياء يشرك للقاصي وداني رم حسن ولها علو الشاني تتلى الآيات بساحتها لتصون القلب من الراني وظوح بساحتها جلا والقلب بساحتها هاني والكل يسير لها شوقا لرحاب التحفيظ الحاني أدرسة التحفيظ ربيع بزهر البستاني والزرع قلوب تائقة لتذوق جمال الإيمان لعم بالخير سما فيها ذكر كالغيث الهتاني يروي الخفاق بروعته ويزيح ظلام الوجداني أم النجباء شعار من راح القرآن ترنوا للآيات بحب وتأمل لنيل الإتقان أم نجباك ما زهر يرفل برياض الإحسان تمضي والله يسددها وتظل بظل الرغ غتبقى مدرسة درسه تروين فؤاد الضماني وتطيب النفس بروضتك حبا وتقر العينان. مدرست التفريز ربيع يختال بزهر البستان. والزرع قلوب تالقة لتدوق جمال الإيمان. لا رب الخير. سماء فيها كالغيث و ظلام الوجداني. ارائه شده توسط كالغيث سنت دانلود